بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا إنسان فيك بلد أحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عيبا ولتانه ولكتين وهدينا سلقت حمال عقبا وما أدراك من عقبا تذكر في يوم الزيمة ربا يتيما دام قبا أو الذين لا امنوا وتوادروا بالباطل وتوادروا بالضلال اولئك اصحاب اليمم والذين يكذبون باياتي هم اصحاب المشاء